وختاماً تقبلوا تحيات إخوانكم في هاي كواليتي هاتف رقم 3353010 فاكس 3375461 وفي التقديم أحمد سالم ونذكركم بأن جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد Aşhedu anna muhammeda arrasulullah Aşhedu anna muhammeda arrasulullah